قلبي بينادي عليك كليني طال نده وحياه عينيكي اسمي هيمن والطيور على الوصن نيمة والفلوكة ولا عيما في بحر العشق هيما كل شوفك غنني للجمال اللي سحرني وانت جنبي يا ملاكي سكت لي قلبي بينادي عليك كلمي بالنده احياك ta ayniki esmai فتجمعنا هنا والصدفة حلوة والوجود ساحر ودنيا الحب غنوة والهواف والشفايف همسة حلوة اجري معنا في كياني قبل ما يقولها لساني يجري معناه قبل ما يقولها لساني يجري معناه قبل ما يقولها لساني والعيون تحضن جمالك وتنجيه قلبي بنادي عليكي اكلمي طال دهوة حياة عينيك اسماعيل عيني